وصحابته أجمعين قال الإمام أبو داود في سننه باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من السنتين حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عزيز المحاربي قال حدثنا محمد بن خضير عن عاصي بن خليب مع المحارب بذكار مع ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه والحديث صحيح وخرجه أحمد الغير هذه الهيئة الرابعة هذا الموضع الرابع من رفع اليدين وهو الركعتين الأوليين إذا قام رفع يديه مكبرا قائلا سمع الله بقائلا الله أكبر رافعا يديه الموضع الأول عند تكبير سيد والثاني عند الرفع من الركوع، والثالث عند التهيئ للرقوع والرابع عند القيام من الرقعتين الأوليين من الربائية أو الشلاثية هذه هي مش جنة للأفعال خدثنا الحسن بن علي خدثنا سليمان بن باوث بن هاشمي عبد الرحمن بن عبد الزناد عن موسى بن عطبة عن عبد الله بالفضل من ربيعة من ربيعة من خالف من عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عضي الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة سبر ورفع يديه خذ ومن فيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يرفع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين أفع يديه كذلك وخبر والحديث صحيح واخرجه الترمذي وابن ماجه. كما شبك بوضع الأرض عبد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من أوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من رسحتيه كدر يديه فكى يفادي به ممنك بي كما كدر عند الستاح الصلاة فحدثنا عص وحدثنا خرص بن عمر حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتالة عن نصر بن عاصم عن مالك بن فغيره قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا تبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما بروع أذني والقبيث صحيح وأخرجه مسلم ومسائيه ماجه. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا موسى بن مروان حدثنا شعيب يعني ابن صاحب المعنى عن عمران عن لاحك عن بشير بن مهيك قال قال ابو صغيرتها لو كنت قد ما كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيتني بطيبتي بطيبي جند وبيض الله بن معاذ قال يقول لاحك ولا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاد موسى بن وردان الرقيق يعني لذا كبر وقفع يديه والحديث صحيح وخده النتائي فحدثنا عثمان بن أجي شيبة حدثنا بن إبريس عن عاصم بن خليف عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمثة قال, قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فأما رفع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعد فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساة على رفتين والحديث صحيح وأخرجه مسلم والنسائف هذا الحديث في موضوع واحد وهي بيان لشيء من شنل الأفعال المراد لها رفع اليدين في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع والرقوع وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الرقعتين الأوليين هذه هي الأربع التي عليها جمهور أهل العلم وبعضهم قال برفع اليدين عند التهيئ للسجود واستدلوا بحديث كان إذا هو إلى السجود رفع يديه لأن هذا انتبه فهو يخالف حديث الصحيحين فمن أخذ به لا حرج من صح عنده الحديث أخذ به تكون مواضع خمسة ومن يعتبره شاذا عمل بالرفع رفع اليدين في المواضع في المواضع الأربعة وابتصر على ذلك باب من لم يدخل عند الروفع حدثنا عظمان بن أبي حدثنا وفيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع عليه إلا مرة والحديث صحيح هذا الحديث لا يقرأ على معارضة ما في الصحيحين حديث أبي حميد الساعدي الصحيح الرفع في المواضع الأرمع في تعليق السابق قال رفالي الترميدي والنسائي وقد أعلّم بعض العلماء وقضحوا في سشفته ورسلتوا بينهم في مسألة رفع اليدين عند الرفوع وعند الرفع لهم إثباتا ونفيا وإثبات الرفع قائما بأحاديث سهاخ والمثبت مقدم, مقدم على النازي ونظر تعليق العلام الأحمد الشاكر على حديث السلميه قال النبي وفايو ابن لي وانا هي وقال الترمذي حديث حسن وقال حسن الحمد لله يظاهر هذا الحديث وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن عن عنه وغدا يكون خطي هذا على ابن مسعود اما عليه نسخ التثبيح ويكون ذلك في اجري قبل ان يسرع عليين في وصول انه صار التثبيح منسوخه وصار في عند عن هذا الأربعة المواضيع ليس فيها خلاف، وليس في فرق الأحاديث التي وردت فيها فرق بينما هذا الحديث كان لا يرفع أده إلا مرة واحدة عند كبرة في الحرام فيه ما ذكر، ما ذكره العلماء من الانقطاع ومن العلة البعض. الأحاديث التي فيها الرفع في الأربعة المواضع بأحاديث صحيحة ثم إن فرق على فرض صحة فيه فهو نافي والأحاديث الأخرى مثبتة والمثبت يقدم على النافي لا شيء في فيه الأعمال نعم حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمن وأبو زيد قال حدثنا سفيان بإسناده لهذا قال رفع يديه في أول أمره وصار بعضهم مرة واحدة أنج الله قبله كرمنا وأرمنا حدثنا محمد المصطفى رضي الله حدثنا شريك عن زيد بن علي زياد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى استثفى الصلاة ورفع يديه إلى قليل من غيونيه ثم لا يعود والحديث إثناده ضعيف لضعف يزير بن أبي زياد كذلك هذا الرعيف فلا يعارض لا تعارض به الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات الرفع في أربعة مواضع Haddiznamı Husayn bin Abdurrahman, habbarama vakifan, al İbn Ali Laila, al ahi mi Jis'a, al hakem, al Abdurrahman bin Ali Laila, al Bara'i bin Gazel. Daha Rıâyetü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam, rafa ayetiğe zin fetha al salat, تحدثنا مصدد تحدثنا يحيى عن نادي بن سمعان أهل السنن يريدون كل ما في الباب كل ما في الباب يريدونه لقطع النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا ولكن يريدون بالإشناد ومن أورد بالإشناد فقد باري أمن العهدة وطالب العلم يبحث الإشناد ويعمل بطريق التصيح والتضعيف والترجيح والجمع ومشاكل ذلك فلا يلام المؤلف إذا أورد الأحادث الضعيفة في الباب لأن هذه طريقة متبعة عند المحدثين بأصحاب السنن عند المسانيد هل المسانيد وفي الا الصحيحين شرط البخاري ومسلم اشترطوا ان لا يضعوا في كتبهم الا ما صح ومع ذلك وقع فيها شيء من التعليق في كتاب البخاري من التعليق لذا تجد وذكره البخاري تعليقا الا ان ابن حجر العسقلاني تتبع لحاديث المعلقة في البخاري وألف مؤلف فيها مؤلفا وشماه تغليق والتعليق اي اصبح المعلق مرفوعا تغليق التر... الت... التعليق والكتاب موجود متداود والمجر فيها ضعف من في من رجال البخاري أقل بكثير من, من رجال مسلم، وكذلك في مسلم أرحمك الله أقل من غيره من الشمل. كان شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في الأخذ عن الرواة. البخاري يشترط اللقية والمعاصرة. يعني لا يرى أن أحد إلا لقيه وعافره وهذا أثبت ومسلم يكتفي بالمعايرة وأخر الحديث عن اكتفاء كل له مصطلح كل مصطلحات من هذه تهدف إلى حراثة ما حراثة الحب وأنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح من قوله أو فعله أو تدريده. نعم. ما أصله عصري عصري ولا؟ أيه في عصري. سلم لا عليه؟ في الذي هو آسف فيه. ولولا ما سلم ذلك مهم أنه في عصري ونقول أنه الحديث وهو معاصر موجود. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّ والحديث صحيح وخرج الترمذي وقال هذا أصح من حديث يحيى بن يمان يعني عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة وقد رواه وحديث يحيى بن يمان صحيح يديه كان إذا ظهر المصلي رفع يديه مدة. ما مدة ما أروف هكذا. هكذا المد حتى تكون الشببتين مع فروع الأذنين وتكون الإبهامين مع البنقيين. ما هو وضعه الكيفية بخلاف ما يفعله العوام هكذا هذا خطأ هذه الكيفية أو كذا. لا بعضهم لا يرفع يدي يرفعه قليل إشارة هكذا هذا ما أكرم السنة لا بد أن يرفع الكفين حتى تصل السبابتين إلى فروع الأذنين والإبهامين لحاجي المنكدين هكذا كذا ضاب وعي على يسار الصلاة حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاي بن صالح عن ضرعة ابن عبد الرحمن قال سمعت بن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة والحديث صحيح صف والحديث بصنابه بعيث لجهالة إسحان العلاي بن صالح حدثنا محمد بن ذكار ابن الريام عن محسين ابن بشير عن الحجاج ابن عبد زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى والحديث إثناته قتن وصله النسائي وابن ماجر حدثنا محمد بن محبوب حدثنا قفص بن غياس عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن ألي جفيفة أن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة والحديث إسناده ضعيف لجهالة زياد بن زيد السمائي وضعف عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا محمد بن قدع في هذا الحديث لا يقاوم الحديث الصحيح الذي إسناده حسن من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الكف والأصالع تصل الساعد فيقبض الكف بالكف وأصابعه تصل إلى الساعد هذا الوصف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي فوق الصدر هذه من شنال الأفعال التي ينبغي أن يحافظ عليها أما تحت الشرف فهذا حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح وإن أخذ به بعض أهل المذاهب. حسنا محمد بن قذافة جناب بن عن أبي بدر عن أبي طارشة عن السلام عن مجليه الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه. يمسك شماله بيمينه على الضفق فوق الصرة والحديث يسناده بعيث بجهالة بجرينه الربي أدنه غزوان وأبوه أيضا لا يضعف فيه ثلاثة ضعفة لا يقاوم الحديث خدفنا المسدد ومشكل كف بالكف اليسرى باليمنى هذا هو الثابت، ووضعها على الصدر هذا هو الثابت. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسقاف التوفيق عن سيارة أبي الفك أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبوه غيرته أكل الأكوس على الأكوس في الصلاة يفتح الصدر والحديث إسناده ضعيف حدثنا أبو ثوبة حدثنا الهيثم يعني ابن خزيب عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال سان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على خدره وهو في الصلاة والحديث, والحديث إسناده صحيح وهو مرسل وهو مرسل, مرسل صحيح لاب ما يستفق به الصلاة وهذا أيضا وقوله وهو في الصلاة هذا كذا الرواية يضع يده لنا على يده بساطة من يشرب بينهما على صدره وهو في الصلاة هذا فيه دليل لمن يرى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الوقوع لأنه هذا محل القيام وهم أشعد بالدليل يعني إذا رفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وضع يديه على صدره كما هو الأصل في القيام وهذا من شنع الأفعاد والقاعدة الأصولية أن الأشياء تعاد إلى أصولها فالكفين لها وظائف متعددة في الصلاة في حال القيام على الصدر سواء هذا القيام للقراءة أو للرفع من الرقوق فوق الصدر ووظيفة اليدين عند الرقوق على الركبتين. وظيفة اليدين عند السجود على الأرض، ووظيفة اليدين عند الجلسة في التشهد أو بين الجلسة بين السجدتين على الفخذين على اليمنى اليمنى واليسرى على اليسرى، وبقي هذا الموضع وهو الرفع من الركوع فيتعاد إلى أصلها. وهو وضعها على الصبر وهذا الرأي رجعه الشيخ عبد العزيز بن باز وكتب فيه رسالة نعم كتب فيه رسالة رد بها على من يرى بأنه بدعة والحقيقة أورد الأذلة للمقنعة في هذا هذا الأدلة مصوص وقيايد أصولية. غير أنه لا ينكر على من أرسل اليدين بعد الرفع من الركوع. لا ينكر عليه لأن المسألة خلافية. وكون الإنسان يأخذ بالقول الفعل الراجح أو القول الرايح هذا أولى في في في الشلن أما في الواجبات وفي هذا واجب. وفي الشنن أخذ بالسن. يعني. من إجماع بينهما. من إجماع بينهما أحيانا مش في بعض. لا أحد. دابا استفتحوا في من الدعاء. حدثنا عبيد الله بن عاد حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه المازشون المازشون عن أبي سلمة. عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن, إب... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة تكبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاة يونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ولمت نفسي واعترفت بذنبي فاغRecر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وفرف عني سيئها لا يفرف سيئها إلا أنت لبيك وسعليك والخير كله في يليك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أبارك وتعليك أستغفرك وأتوب إليك وإذا رفع قال اللهم لك رفعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي وإذا رفع قال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ملأ السماوات والأرض من ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسم صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسم الصالحين وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما, وما أعلنت وما خص وما أنت علم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت والحديث صحيح وأخرجه مسلم وصحيح الاستفتاح متعدد دعاء الاستفتاح أنواع فبأي واحد يأخذ المصلي أتى بالسنة منها هذا الدعاء الطويل والغالب أنه يكون في قيام الليل عندما يصل الإنسان بمفاده وأدعي استفتاحية أخرى ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدمس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعار جدك ولا إله غيرك وأخذ به الإمام أحمد هذا الحديث لما فيه من ما فيه من تنزيه الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله فأي الشفتاح يأتي به المصلي فقد أتى بالسلم وجهت وجهي كما في هذا الحديث نعم عبد عبد الله بن بن عبد الله سليمان بن زاود الحاشمي، صورني عبد بن بن عموس بن عبد الله بن صادل بن غديعة، بن صالح، بن عبد المطلب، بن عبد الرحمن عن الله بن أبي رافع، عن علي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المطلوبة خبره ورفع يديه حزما فيه. يصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يرفع ويصنعه إذا رفع من غفوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاةه وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا مثل حديث عبد العزيز في الدعاء يجد وينقص الشيء ولم يذكر والخير كله في يديك والشر ليس إليك وزاد فيه ويقول عند اصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصردت وما علمت أنت إلهي لا إله إلا أنت فالحديث ما المق... نعم هذا الله برقا بالإسم أجرحنا... الله نعم خدثنا عبد بن عثمان حدثنا شعيث بن يزيد حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المكدر وابن ربي فرله وغيرهما من فقهاء, من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين يعني قوله وأنا أول المسلمين والصديث مطوح وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتالة وسابت وحميد عن أمس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفده النفس فقال الله الذي يرى النطب للنص كما ورد وأنا أول المسلمين لا يريد لا يقصد المعنى الذي هو متبادر إلى الذهن أنه هو أول المسلمين الدائد وإنما يريد إيراد النص يريد أن يورد النص ومعناه معروف أن المستفتح ليس هو أول المسلمين وأما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وأنا أول المسلمين فلا شك أن أول المسلمين كما في قول الله عز وجل لو كان, لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين يعني أنا أول العابدين لله فلم أعرف لله ولدا فهو أول المسلمين وأما أمة المصلون إذا قالوا أنا أول المسلمين فإنه يريد أن يحكي النص بلفظه مع فهم معناه وإذا قالوا أنا من المسلمين صار عن نسبة نسبة اللفظ والمعنى إلى المصلب المشتت. في باب جديد. غريب. خالد سبيعي. رأى والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وأنذر عشيرة الأقربين وخفت جناحة أل جالبة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال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 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبلت سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ فلدلت تبت يدى أبي لهب وتب ما أبنى عنه ماله وما كسب قال وحدثنا أبو يامان قال أخبرنا شعيف عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني أنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من, من الله شيئا ويا صافمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا تابعه أصبغ عن ابن وهب عن عن ابن شهاب هذه النصوط فيها بيان لبدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلطى الوحي ويعمل به ويبلغه فلما أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين بدأ بهم وإلا فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن العرب والعجم والقاص والداني فسلك طرقا في دعوتهم سنوعة ومنها أنه نادى فيهم رقع على الصفاء وكانت مكة قليل سكان قليل فنادى فيهم بأعلى صوته خصوا أم خصوا أناسا وأم بالدعوة خص أفرادا بأسمائهم وخص بطونا بأسمائهم فلما اجتمعوا إليه قدم لهم هذا المثل أنا أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا ستطلع عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا أي ما جربنا عليك كذبا بل كانوا يسمونه الأمين لصدقه وأمانته ويضعون وداعهم عنده خاصة فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني إن لم تؤمنوا بي فانتظروا الأذى الشديد فلجهلهم وحشدهم وبرضهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف ما كان عليه آباؤهم وأجزادهم من عبادة الأصنام والأوثان والرسول عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة قالوا ردوا عليه أكبر حرد ومن أشوائهم رد أبو جهل الذي قال له تبا لك وهذا الدعاء مقرع تبا لك سائر اليوم ألي هذا دعوتنا يعني ما دعوتنا إلا لهذا الخبر الذي لا يريدون أن يسمعون لأن فيه التحذير والإنذار لهم عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوتان فأنزل الله هذه السورة التي تتلى إلى ما شاء الله تبت يدا أبي لهب وتبس يعني باسمه أي خسرت وهلكت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وهو وعيد شديد لا يتخلف أبدا فقد سبقت عليه الشدوى لأنه لا خير فيه وامرأته كذلك كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى ويدها مع يد زوجها أبي لهب في الأذى وفكرها وطولها فتناولت الآية وامرأته حمالة الحطب تحمل الشوق في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فضعه في طريق الرسول إيداءا له وحقدا فأنزل الله فيهما قرآن يتلى فيه الذنب لهما وفيه الوعيد الشديد الذي لا يتخلف أبدا فهو على قيد الحياة وهو من أهل النار معروف عند الرسول وأتباعه لأنه من أهل النار هو وزوجته وهم من قريش، واستمر على هذا الحال يدعوهم يدعو القبائل يدعوهم في المجتمعات والمناسبات وفي الأسواق جماعات وفرادة ويتحمل الأذى في سبيل تبليق الدعوه إلى الله عز وجل هذه الرسالة العظيمة الله. حتى نصره الله تبارك وتعالى وانظر كيف جاء النصر سريعا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوب الأشهاد فنصر الله رسوله في على مقالة ذلك الطاغية أبو لهب نزل الله رسوله فأنزل فيه هذا القرآن الذي أخذه الله به لاستحقاقه لذلك نعم وبعد ذلك طلقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاد دعوة وجهاد وأما ثلاث عشرة سنة فهي في مكة حتى أذن الله له لم الشد عليه وعلى أصحابه الأذى أذن الله له في بالهجرة إلى المدينة النبوية وقوية شدة المسلمين وكثر المهاجرون والأنصار و وترع الجهاد فكانوا لا يسلون السيوف على أعدائهم إلا بعد الدعوة دعوة إلى الله وإلى توسيده من دخل في الإسلام ترك لا يقاتل لأجل ماله ولو قدروا عليه إنما هو له مال للمسلمين وعليه ما المسلمين إذا أسلم وهاجر وإن أبا من الإسلام وصد دعاة الإسلام قاتلوه وصاروا القتلى إلى النار والعياذ بالله والأحياء غنيمة رجالهم ونساؤهم وذراريهم وأموالهم وديارهم كله غديما لأنهم أبوا من الإسلام الذي هو دين العزة والرفع لهم فأبوا إلا الإذلال والرب وصارت رشالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بداية أمرها وعامة لجميع التقلين ووصل الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس بلين الجانب واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لأن المؤمن يلان له الجانب تقال عثرته لو زل وهكذا التشامح بين المؤمنين من صفات أهل الإيمان وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف الله المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين معنى أذل على المؤمنين أنه يرحم أخاه المؤمن إذا زل جلة أو غفى هفوة أو أفطأ عليه قطأ كم له من الأجر إذا عفى عنه وتجاوز عن قطأه وجاء رحمة الله عز وجل إذا مدح الله عز وجل العافين عن الناس قال الكاظمين الغير والآفين عن الناس مقام رفيع لا تتطلع إليه إلا النفوس الطيبة التي اقتنعت في وصايا القرآن وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة تحتاج إلى لين الجانب مع المدعوين في حدود المصلحة وتحتاج إلى الغلمة في محلها والشدة فما في أشد من القتل قتل النفوس وهو سبيل دعوة وهو حكمة في محله قتال الكفار ضرب أعماكهم شكما فلا, فلا يقال فيه إن فيه قسوة ولا جور ولا ظلم ولا أبدا ولا هضم لحقوق الإنسانية إذا لم يسلك الإنسان طريق التكريم الذي, الذي كرمه الله به يستحق أن يهان وذلك من الحكمة وبهذا جاءت توجيهات القرآن يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلبة قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلب عليهم فالغلبة في محلها الشدة شد في محلها والغلبة حكم واللين في محله حكم وهكذا قال الله عز وجل فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان أي المشركين لأنهم يستحقون الإهانة صدوا عن سبيل الله صدوا أطلسهم وصدوا غيرهم فضربوا أعناقهم وتقطيع أوصالهم هذا من الحكمة وليس من الجور وليس من الشدة المذمومة أما المؤمن أخوك المؤمن إذا هفأ أو وضع منه جلة عليك لا سيما ما إذا جاءك معتجرا تقبل اعتذاره وتقيل أثرته حتى تحقق خير الصفة من صفات أهل الإيمان فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعذة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لون تلاهر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لأنه ما يقوى على النفس يهون من خطأ أخيه عليه ويعتذر له ويتحمل إلا المؤمن القوي في إيمانه أما ضعيف الإيمان فهو سائر سائر دائماً او أخيه المؤمن أو أخيه في النتب أو جاره أو قريبه فتوطين النفس أمر مهم جدا على لين الجانب وقبول اعتدار المعتدر المؤمن الذي هفى ودل بخلاف الذي يستهتر بالناس ودائما وأبدا يغمط حضوظهم وتجيبه يتصدى لأهل الخير والصلاح فينبزهم بالألقاب هذا تؤخذ معه الشدة لهذا ذكر الله عز وجل أن الانتصار من مثل هؤلاء من صفات أهل الإيمان كما في قول الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أصحابهم البغي هم ينتصرون المؤمنون من المؤمنين لكن من الشفه الذين يتشفهون على الصالحين عباد الله ويظلمونهم لا يذل الإنسان نفسه أمام هؤلاء ينتصر منهم وينتقل منهم حسب المصلحة بخلاف أخيه المؤمن إنزل جل زلة أبغفها غفوة وأتذر إليه يقبل عذره. صورة النمل. قال رحمه الله تعالى الخبء ما خبأت لا قبل لا طاقة الصرح كل ملاطن اتخذ من القوارير. قال صورة النمل الخبء ما خب ما خبأت. يا والله خبأت والله عالمي صح التخفيف خبأت وخبأت المعنى واحد مغبوط بالشكل عنك بالشكل خبأتا. خبأت صح خبأت وخبأت ولا خبأتا. لا قبل لا طاقة الصرح كل ملاطي اتخذ من القوارير والصرح القصر وجماعته صروح قال ابن عباس ولها عرش أي سرير كريم تسن الصنعة وغلاء الثمن مسلمين طائعين ردف الثرب جامدة طائمة أو زعني اجعلني وقال مجاهد نكروا غير وأوتينا العلم يقوله سليمان الصرش بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير البسها إياه. سورة القصص قال رحمه الله تعالى وقوله كل شيء هالف إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله وقال مجاهد فعميت عليهم الأنباء أي الفجج أعلم وجهنا بالله إلا ملكه شيء وجهه إلا ملكه فأدل كل شيء هالك؟ قال صورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله وقال مجاهد فعميت عليهم الأنبياء الحجج المفسرون يفسرون إلا وجهه ففسروه بالذات كل شيء هالك إلا وجه أي ذاته فهذا التفسير سلفي لا لا ينافي إثبات الوجه لله سبارك وتعالى الوارد في النصوص فبالدرجة الأولى نأخذ من الآية إثبات الوجه لله فتذاتية ليه بعظمته وجلاله و وجهه صفة ذاته تبارك وتعالى اشهد لهذا قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرار أي يبقى ذات الله بأسمائه وصفاته والأول والآخر والظاهر والباطن أما ملكه فهذا تفسير نعم بير صحيح ما هو سليم وإن كان الملك من صفات الله هو مالك الملك الدنيا البنية والبرزف والآخرة لكن تفسير المأثور عن السلف ذاته ومع هذا التفسير إثبات صفات الوجه صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله كما في الحديث سجابه النور لو كشفه لأحردت سبحات وجهه من تهى إليه بصره سبحات وجهه لأحردت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلفه من تهى إليه بصره من خلفه جهو ما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الله يهدي من يشاء قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميس بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجنة بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطالب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا لك ما لم مالا أُنهاع فأنزل الله وما كان للنبي والذين آمنوا فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب فقال فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أشبت ولكن الله يهدي من يشاء قال ابن عباس ولقوة لا يرفعها العصبة من الرجال لا تنوء فاررا فارغا إلا من ذكر موسى الفريحين المرحين قصي قصيه اتبع أثره وقد يكون أي قص الكلام نحن نقص عليك عن جلجم عن بؤد عن جلابة واحد وعن اجتناب أيضا يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون العدوان والعداء والتعدي واحد آنس أبصر الجدوة قطعة غريضة من الخشب ليس فيها لهب والشهاب فيه لهب والحيات أجناس الجان والأفاع والأساوذ ردعا معيلا قال ابن عباس يصدقني وقال غيره سنشد سنعينه كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضبة مقبوحين مهلكين وصلنا الله وأتممناه يجبا يجلب بطرت أشرت في أمها رسولة أم القرى مكة وما حولها تكن تخفي أتمنت الشيء أخفيته وكننته أخفيته وأظهرته ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكن الله مثله ها الله مثله ألم أن الله مثله ألم تر أن الله يبسط أي ويكن الله مثله ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيق عليه الموضوعات المهمة في سورة النمل قصة سليمان وداود قصة سليمان وداود وما آتاهم الله تبارك وتعالى من الملك وكان لله من الشاكرين من المعجزات العظيمة أن أعطاهم الله فهم منطقة الطير وتسبيح الجمادات مع داود يا جباو يؤوبي معه كانت ترجع الصوت إذا قرأ الزبور داود الجبال ترجع معه وعلموا منطق الطير وملكهم الله تبارك وتعالى الملك العظيم فلسليمان تسخير الريح صخر الله عز وجل له الريح فأتمروا بأمره وهو ملك لا يمكن أن يأتي لأحد من بعد سليمان وإن بلغ الآن المراكب الجوية مبلغا ما سبق له نظير إلا أن الريح أوسع وأهم وأقدر حملها لا يحد بعدد معين بينما المركوبات المعروفة اليوم لا بد من عدد معين يحمله المركب لكن الريح تحمل الدنيا بأثرها، فكانت تحمل الجنود لسليمان كما يشاء، وسخر الله له الشياطين في الخدمة والطير يفهم لغة الطير، وهذه من العبر ومن المعجزات العظيمة التي يستفيد منها المؤمن. ويحب أولئك المسلمين الذين مكنهم الله هذا التمكين، وهم من أجل الطائعين لله صورك وتعالى المجاهدين في سبيله وكان سليمان يتفقد أفراد مملكته من الشياطين ومن الجن ومن الطيور ومن الإنس يتفقدهم. فتفقد عالم الطير فلم يرى الهدهد فقال ما قصه الله ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يعني بدون إذن وبدون علم سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين شوف الحجم فأخبر الله عز عن تمام القصة فمكث غير بعيد جاء الهدهد ما كان بعيدا جاء الهدهد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تفقه يعني اطلعت على شيء ما اطلعت عليه وجئتكم من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الهدهد يعرف التوحيد والعقيدة ويعرف فساد المعتقد وأن بلقيس هذه صاحبة عقيدة فاسدة هي وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون هذا الخبر الجليل اللي ترتبت عليه من الفوائد ما قصه الله عز وجل بعد ذلك فنجأ ونجح الهدود وكان غيرته على العقيدة لأن أولئك القوم أصحاب عقيدة فاسدة مما يا سليمان يطلب عرشها قبل أن تأتي وطلب العرش أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك كانت العفاريك مملوكة لسليمان يأمرها وينهاها وتمتدل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتي به قبل أن يرتد إليك ترفض وهذا مما ما طلبه شرينا ربي هبز المركب لا ينبغي لأحد من بعدي ترى العرش مستقر بين يدي أثار ما هي إلا دعوة والله على كل شيء قدير القصة مفصلة وأجيبة في القرآن الكريم ولها أهداف عظيمة أن الله على كل شيء قدير يؤطي الملك من يشاء ويبدر الخلق على ما يريد منهم يقدرهم الله تبارك وتعالى على أشياء لا تصدق بها العقول حتى ينزل وحي من السماء فصار ذلك سبب في إسلام بلقيس هذه الملكة وإسلام قومها جاءت المراسلة واستشارة بلقيس لقومها وجنودها الشوارق والقصة الأجيبة متناسقة التي فيها أعظم عبارة عظة لقراء القرآن بتدبر وتمهل وتفهم فذلك فهم سليمان لمنطق النملة وهي ذرة صغيرة في الأرض لما مر سليمان بجيوشه على عالم النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجلوده سمع سليمان الكلام وفهم الكلام قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني الهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يأخذ من هذا الإنسان شكر النعمة كلما أنعم الله عليك بنعمة دين أو دنيا كن لله ما يشاكرين ويروى بأنه خرج يوما يستسقي فرأى نملة راسعة قوائمها فقال لي لقومه ارجعوا فقد سبيتم بدعوة غيركم سمعها وعرفا عملها هذا من قدرة الله سبارك وتعالى الذي يقدر البشر على مثل هذه الأمور التي لو لا نزول الوحي بها لتحيرت العقول لكن أمة القرآن أهل الإيمان بالقرآن كل ما جاء في القرآن والسنة صدقوا به بدون شك مهما كان يعني شأنه وغضب، في قصص القرآن عبر وإغاث لأمة القرآن. يقولون إن إمام مسجدهم مسجدهم سنيغالي على العقيدة الجانية. نعم. يقولون أن إمام مسجدهم سنغالي على العقيدة الجانية. ويعتقد الاتحاد والفلول السؤال هل تجنج الصلاة وراءهم مع العلم أنه ليس في مدينتهم مسجد قريب إلا هذا المسجد ومع العلم أن عدم صلاة صلاتهم أو هجرانهم للصلاة مع هذا الشخص قد يؤدي إلى تنفير وانتكاس مجموعة من الشباب الذين استقاموا حاليا نرجو من شيخنا التوجيه, من شيخنا التوجيه السديد الذي فيه خير الدعوة وخير دنياهم واخراهم الدعوة الحلول والاتحاد هذا كفر صريح لا شك فيه لأن معنى الاتحاد القول بوحدة الوجود أي كل الوجود هو الله وهذا من أقبح الأقوال وأشوي العطائس والحلول معناه أن الله حال في كل مكان في أماكن في الأماكن القذرة وفي كل مكان من أمكنت الأرض والسماء وهذا كذب على الله عز وجل قول بدون عدل وتكذيب للقرآن إذ يقول سبحانه الرحمن على العرش السوا ومن كذب القرآن فهو كافر وثالثا القائفة الكيجانية من غلاة الصوفية الذين قالوا على الله بغير علم وحاربوا أهل الشريعة واعتبروهم لا خير فيهم وأنهم عامة الناس والفرق التجانية وغيرها من الفرق السوفية الغالية هم الخواص وخواص الخواص وهذا من الكذب على الله عز وجل والقول عليه بدون أجل فمن كان هذا شأنه خلولي واتحادي وتيجاني لا شك في كفره والصلاة بعد الكافر والمشرك لا تصح أبدا ولا يجوز لهم أن يتخذوه إماما أو يسلموا بإمامته فإن استطاعوا أن يزيلوه بالتي هي أحسن بدون شك دماء ولا حروب طاحنة استطاعوا بالشكمة. فهذا هو المطلوب ليكون إمامهم إماما مسلما عارفا بحق أحكام طهارته وصلاته وقبل ذلك عقيدته فهو المطلوب وإلا لم يستطيعوا وتغلب عليهم فليبين للناس إن استطاعوا أنه لا تطح الطلاة خلفا واحد عقيدة الحلول والاتحاد والتجانية وإن لم يستطيعوا انفردوا وصلوا إما أن يتخذوا لهم مسجدا إن أمكن ذلك أو مصلى إن لم يمكن المسجد أو إذا فرغ الإمام هذا الظالم من صلاته. يصلهم لأنفسهم ويتخذون إماما منهم ولا يصح لهم أن يصلوا وراءه أبدا لأن الله يقول وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أخ عقد العقد الشرعي على امرأة لكنهما لم يعمل حفل الزفاق حتى الآن وقد جاء معها دون علم أهله وأهلها هل يجوز لها أخذ حبوب منع الحمل وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل مع أهلها إذا حملت منه علما بأن الزوج ينتظر السكن والوظيفة إذا عقد الرجل على المرأة فهي زوجته سواء كان المهرم أجلا أو مؤجلا وسواء حصل الزفاف أو لم يحصل والواجب الصراحة فلابد أن تخبر أهلها ويخبر أهله فماه في فاحشة ليس في فاحشة ارتكبت حتى يحرص على إخفائها هو أو تحرص مرة على إخفائها لابد من المسارحة زوجته من الوقت الذي جرى العقد واتفقا على المهر مؤجل أو معجل ولا يشترط, ولا يشترط الزفاف ولا إكمال المراسيم الأخرى فهي زوجته فعليهم الصراحة حتى لا تتهم في عرغها ولا يتهمون أبدا يبين لهم حكم الشرع ويقول لهم اشألوا العلماء هل إذا عقد الرجل على زوجة واستبعد الاتفاق على المهر لفع شيء منه أو أجل له أن يضحبها وله أن يجامعها وله أن يجلس معها لا حرج في ذلك ولا يلام إن جامعها ولا تلام إن مكنت من نفسها يقولون أي شيء خلاف العرف خلاف العرف خلاف العرف مرتكب محرما العرف معروف نعم هكذا في كل مكان لكن الشرع مقدم على الأرس لأن في فروج الأمتحة لا يوجد أن تتهم في أرضها بسبب شكوتها تقول أخت عندها حمل وتريد لكن إذا كان قادر إذا كان قادر الأفضل أن نسوي هذا. إذا كان قادر بس ما رده إلا أنه غير قادر <تصفيق> أخت عندها حمل وتريد زيارة طبيبي للإطمئنان على حميها والطبيبة سوف تمسع ورثها وهي صائمة هل هذا يؤثر في صيامها الطبيبة لا لا يؤثر في صيامها ولكن خير لها أن تؤجل هذا إلى رمس الإفطار يكون عندها يعني استعداد لمصفرة لأنها ما تبقى ما وراء هذا اللبس. والحبيب الآن بالتحليل هو ليس باللبس بلمس العورة هو بالتحليل وليس بلمس العورة يعرف الحمل وعدم الحمل بالتحليلات تحليل دم ها ما له علاقة بلمس العورة ففاحب السؤال هذا ما, ما تأكد من ال من ذا الواقع السؤال الأخير فليجوز لمرأة تناول حقوق ملع الحمل؟ يجوز لعند الضرورة لأن فيها تغيير لسنة الله في خلقه وفيها ترتب عليها ضرر من تخلف عادات الحرب عن أوقاته وتدقعه وأمور كثيرة يشكو النشاء منها فاندى الاضطرار يساش ان تستعمله مؤذة حتى تزول الضرورة واما هكذا يعني رغمتا او تنشيقا للنسل فهي يجوز